للعشق ويا قد كان حمر وبيته هيئد كشف الرمان باهيج بره ويا صغى المر سواهيدا وجدا الساعات يا اللي احملي فضل وبيت الله هي بدو كأسف المنظر فيه جبريد ويلغى المرتضى حيدا وفي وجده فيه نار والأسى تسعر لم يحتملي فأقدى الأمل من هو واملاكه كما سبق يا خير ولي بعد الرسل من هاجر خير في بي شهر شهر النور والخير قد سددت يا ظلم الساعه والغدر فنال اسمي مثالي لغي الزواط صحري وعدتنا في لاله القدر جروح المقلي رميان صباح كون عايدي في الرياض صباح على نوحي ما غدت بطي يا زينق على منك ما في أفقك هذا كوكب فلما تع الفارس الأغلب يتيم القدر الاسلام والمذهب من سوف يلي رمز المثل من هفو علي على نوحي مع السبطين يا زين على من كان في افقن وزاكا وجهه لما جاء الدم الفارس لغلب كثير من فضل الاسلام هو المذهب يعني سوفاني وزا اصول منها وعلي بينا اصنئت الثقين وحيذر من خرق الضاهر بينا اصنئت الثقين وحيذر قيدر علي الكرر يا جانب الفرح دين الله كيمة باسمه وبس يفاعل طرح التاريخ الظلم حقه عايز ارتقي سنتيشاد ويلي اشادنا يا زي اخجار الله بعري اكمل او مزرع ادي لي اسمع السن هو اللي بغرى طويلة طويله بس خادم ومين سيستعيد الصافي هذا ما اصني زليع يوم معي الساعه جاي مثل الشامي استبياع او يا غيم حق حيدر عين الكرر من يا جانب صرحة دين الله كيم البسم وابتئ فاعل صرحة السعر يخلف لي حج هو اجيب لامن فضح احي دارك ويس اسجد ويلي الذات جارح الله يبغى اللي اتمات رمزي لغيد لي ما ما يا باله علي ودرعه وتشهدلل اين تسولج يا لا وربي حوجل دام احذرنا الصبر الرحمن من يا صالح اليشام خليت حاجه وجاني وخليين طيمه يبورحاني من جعان ويعريما ضيافه الله يعلي وذع او تشهد لاني سوى جاعلا جا من ياصر علي وشاني وخليت حاجج وياني وخليت طين برعاني من اول خليفة نريد <مريج> شمق <دمير> علي المكرم الله. <تصفيق> اول مسلم يقولون وجهي المرتضى يكرم. حذر ما كوفر حتى نقول اول رجل اسلم. هو هو انتي الوفا لا شيء على حل الله حال الاحظ هو يا خدمك نكون مثل ما نقول افها والي ياخذ مش عنا يكون مثل وما نقول أفهم والقالي الخالفانة للأمة وعيش قدّم والقالي الخالفانة للأمة وعيش قدّم تشهد كتب تأليفي اللي عني حجة ضيفي اللي هو البطل سيفي أمن يا جانب فمن يا جانب الناشد اقل مرتض الفضلين قصيدة طولة الصبح من وراكم لطن فشوي يعذروني عن الاعادة الشهور اني خوض السعي ويقولوا الشهور جورن فروض الاستعين وين حاججبها المصدر شروط العلمي معروف ولا عزم كل حيث جوفر عالم مشتاق وعادر عالم موتخر عادل امو حاطفي ويتذكر اجاوب مين يسالونا امو مين شالاي تعذبت فهم دي هنا اجاوب يرلون او مومن شاعا يتعذر الشجاع وما يحيى قبل الموت الكون ابحر بما وكل عاذل هو الصوف موج قد عين ذل مرت تري دل يحكم بنظام ما اجبر حال ولا خاف افظ ظلم ما موجود او الى بعيد خليناك ان عسئ الاسمك فدع و الامن عيص وصار ساء امعجب وطاب هاي الشرار هو الصاحب عيل هذه وقعدت يحور المختار اللي تستغرب الكرب اولا اما نظل ماوى الزهره حين الهجمه وعلى ابعد النار روحه او ان صعب ما يرضون باسمك لا قلنا عدينا ان التي اس اتخدع وضاما لما نعي الصلت وردت امور جبال صعب هو اصحب عالي الهادي وقع على اسيحوري المفتع لا تسترى بالحاله العمان عز لا تسئ الكار وعمان ولا امى الغيل ماوي الزهر احيني الهجماوي على الذاب الدار, الدار دف وراح او ان صعب يضل دمي مي مي بضهم وما يرضون ابعت مكل اولنا عادين ثم تلحب ويصيح حب صادق فعاشني هو برق ميل فوارق جين روحوب علي والفنا شد ما عندنا اختلاف حب علي يجمعنا هو فرع عظم يلفه ذو السن روحوب علي والفنا اسمن باه عظم حبت مي اللون فر اني سبح ويبقى ضب واحد كل احنا سحلفنا تجمعا كيف المرهتنا وكل غايا تحت حر ابننا معقدات واجهنا او انتش وقفنا وين رجع في شهد قدامنا المذكبر مر قاعد انا حبك بالالنار تسد هانفسيا هل واموال ابع امحبك ضحينه مو بس النجف ها. كل العراق امثل الحب الويصي حادر احب طازق في لا اشفنا هو برغم الفع وعرف ضاء استرحوا علي والفنا اس من باه غما ان الدفاع ويبقى ابو واحد كل احنا حاتح على افنا جمع طيب المرهتنا او كل زعايات يسحربنا أويلتك هذا ما واقسنا وغفنا ونى ما في شهي وزماننا يزج بالمرقد عن حبك فعلا نرتد عن خوصيا والي وأموال بحبك بيت الدعاء احجنا ابن في ان القوم والجامع استاذ الشعب احجنا ابن في ان القوم والجامع استاذ الشعب او نبول ام دين الله ام عمر على الصهده صط او نجل يا هو نجل ابو الحسن ام عباس ما المحراب اقبرك يا عيل موحي او عبا بالظاهر حذاب يا من تنسى فك جنب او ما يقدر يضم قلب تقدر تمشي على اكتمخ ما عاد اخيل با يا حامر جار بياني لنا اللي اللي معك است قصيد حضري سكوار يا حنين الغرب او الحاضر حامي يا ما او حق جنا ابن سيد هل لي ان القوم والدم يحتاجون دين الله أمو اموراتهم ابدان صح او ان جئ لا يا بور محسن ام بعت ما حي اغا بواك يا حاي سموش هو يتبع برع حي يا يا ما امسي وما يعيد دارهم اقرب تزري بشي حي تاك سمخ اما هظ وما رجيع عليك يا كامل جابر بيعني اللي علمها السقطيب حاضر تكذب واطالتي يا غريب هو الحاضر سكنني يا مغرب